وشر الأمور محلثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل طلالة في النار أما بعد فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه ما في حائية بن أبي داوود رحمه الله عز وجل وما زال الكلام حول صفة الكلام لله عز وجل وقد جاء الإمام رحمه الله وقال وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَدْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعُ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُوا وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ هَكَذَا بينا رحمه الله عز وجل عقيدة أو هذه العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يتحل بها وهذه صفة الكلام لله عز وجل وهنا يثبتها رحمه الله كما بينت في المرة الماضية بقوله وقل غير بخلوق كلام مليكنا والله عز وجل ملك مالك وكلامه لفظا وحرفا بذلك دان الأتقياء وأفصحه وجاءت رواية الأخرى بذلك دان الأولياء وأفصحوا ومرنا على هذا الشرح سويا وأثبتنا بالأدلة من الكتاب والسنة على كلام الله عز وجل وبينا أن القرآن وكلام الله عز وجل غير مخلوق لكن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف ما شاء ونثبت له الكلام كما أثبته لنفسه تبارك وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه هكذا هم أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل الصوت واضح طيب. ثم أيضا تكلمت في المرة الماضية عن البيت الثاني وقوله ولتغف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح هنا بعد أن بين بأمري أرد الله فيكم بأمره أو بصيغة الأمر قل غير مخلوق كلام مليكنا وبينت أن هذه الصيغة قلب بها أو دعا بها حتى ينبه الناس على عظم هذا الأمر عليكم السلام ورحمة الله ويجب على الناس أن يؤمنوا بصفات الله عز وجل من غير تكييف هذا هو الحق لذلك أمر أولا بقوله قل وخطابه هنا لمن آمن بالكتاب والسنة أولا وهو الذي أمر به في أول بيت وهو قوله رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح إذن قوله هنا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا لا يجوز لك أن تقول في القرآن في ألفاظه معني شيئا مما جاء عن الفرق الضالة وذكر هنا منهم الواقفة بينت شيئا عنهم في المرة الماضية وقلت أنهم فرقة خرجت من فرقة الجهمية وهم شكاك يشكون وقد تلبثوا او قد تأثروا ببدعة الجهمية كثيرا ولكن ارادوا ان يجعلوا انفسهم وسطا فقالوا فقالوا نصف الله عز وجل بصفه الصوت واضح الحمد لله فهؤلاء الواقفة قرجوا عن الجهمية بعد تأثرهم به أو بهم والجهمية يقولون بأن كلام الله غير بأن كلام الله مخلوق بخلاف أهل السنة والجماعة فالوقفية أو الواقفة الذي وقف عن قول الجهمية إلى ما هو أشد منه فقالوا أن القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوق فنفوا هذا وذاك فلذلك كان خطرهم أشد وبدأوا ينشرون هذا بين الناس ويشككون في الأمر فلذلك قال النظم رحمه الله ولا تك في القرآن بالوقف قائلا لا تتقول ولا تتكلم ولا تقول كما قالت الواقفة من أنهم يقولون هو مخلوق وغير مخلوق ووقفوا على هذا ولم يتكلفوا هذا ضلال مبين لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الواقفة جهمية الواقفة جهمية فلذلك وصفهم أيضا الإمام ابن أبي داود رحمه الله بأنهم أتباعوا جهم ابن صفوان بقوله ولا تكف في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجح وكما قال اتباع لجهم واسجح الجهم هنا هو ابن صفوان راس من رؤوس الجهميه وهو نشأ بفكرة التعطيل وأخذ هذا كما قال طيب فيه صوت إن شاء الله طيب بارك الله فيك من أراد أن يستمع إن شاء الله تعالى يتعدى بأداب المجلس ومن لم يستطع أن يجلس في مجالس العلم التي تحفوها الملائكة وتخشاها الرحمة فيفارقنا بارك الله فيك نعم قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لست أنت أخي الحبيب أنا أتكلم على الأخ أبو إسلام الذي يتكلم ويقول أنتم هنا في واد والناس في واد آخر هذا فكنت أتكلم عن الواقفة الذين هم أتباع لجهم جهم ابن صفوان رأس من رؤوس الجهمية الذي نادى بخلق القرآن وبأمور مخالفة للعقيدة الصحيحة وقالوا بأنه أخذ ذلك عن الجعد ابن درخم وهو أخذ ذلك أي الجعد عن آبان ابن سمعان عن طالوتا ابن أختي لبيد عن لبيد بن الأعصم اليهودي سلسلة ضلة يعرفونها هؤلاء في نشرهم للبدع فهذه سلسلة متصلة باليهود أصل السلسلة اليهود ثم تفرعت إلى أن وصل إلى الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغير هؤلاء فهؤلاء الواقفة بعد أن كانوا من الجهمية فقالوا نفعل أمرا ربما نسلم فيه نفعل أمرا ربما نسلم فيه من التخبط في الأسماء والصفات فقال أن كلام الله يقال فيه أمرا أنه مخلوق وأنه غير مخلوق فانظر إلى التناقض الذي وقع فيه الذي وقعوا فيه هذا من الضلال والفساد الذين يعملون عقولهم, يعملون عقولهم في إثبات النصوص لا في تطبيق النصوص فالعقل في دين الله عز وجل له دور كبير في فهم ماذا في فهم النصوص أما في إثبات النص كيف حدث الفعل أو كيف جاء النص أو غير ذلك فهذا ليس لنا لذلك هم لما نظروا إلى مسألة كلام الله فأعملوا عقلهم قالوا لو وصفنا, لو وصفنا الله عز وجل بالكلام إذن هو أصبح مثل الخلق يتكلمون فلا نصفه بالكلام ثم نذروا وقالوا لو وصفناه لو لم نصفه بالكلام لنفينا الكلام عنه فأصبحنا معطلة فجمعوا بين الاثنين قالوا لا نثبت له ونثبت له فهذا ضلال واضح لا حتى العقل وحتى العقل لا يقبل هذا حتى العقل لا يقبل هذا فاليخود منبعهم وأصلهم تفرع منهم حتى وصلوا هؤلاء إلى تشتيت المسلمين كما هو الحال الأن في الرافضة الروافض وأصلهم من اليخود وبسوا بين المسلمين ل يدمروا عليهم حياتهم ويشتتوه في دينهم فالله المستعان ثم قال رحمه الله ولا تقف في القران بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم كما قال أتباع لجهم وأسجح أسجح أسجح أي من الليون فأتباع جهم لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا المعتقد لما دعوا إليه ونشروه واعتقدوا هذا القول الضال لان هذا القول في قلوبهم فرسخ في قلوبهم وهذا من الأمور التي نستعيذ الله منها نستعيذ الله منها التي يطبع الله،, الله عز وجل على قلب الرجل الذي لا يرى فيه خير وهناك رواية الأخرى لم تكن فيها أسجح بل أمسح وهذه اللفظة أمسح معناها أي سمحت نفوسه باعتقادي هذا القول وتقريره رغم فساده وكما قلت أن العقول تأبى هذه الفكرة تأبى هذه الفكرة بل ذلك هما اعتقدوا ذلك فلان القول في قلوبهم وسمحت نفوسهم فالله المستعان ولا تقرؤوا القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجح لا بد بارك الله فيكم ان ننتبه لهذه المسائل لا نجعل الامر في دين الله عز وجل مبنيا على أقوال الرجال مثلا أو القيل والقال وفيكم بارك الله ولكن بد أن يكون هناك مستند دليل نتكلم به حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء عليكم السلام محترمات وكذا فكما بينت ان الواقفه كانوا من الجهميه ثم انفصلوا عنهم بفكر أشد من الجهميه وغيرهم كل حزب بما لديهم فرحون فالامر هنا ولا تكن في القران بالوقف قائلا حتى القول به ليس اعتقاده ولكن حتى القول به لا يجوز لك أن تقوله حتى لا تتعود على هذا القول فيرسخ في قلبك ولكن المذهب الصحيح والمنهج القوي هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفحة الكلام لله عز وجل كما جاء في غير آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنت نبينا صلوات الله والسلام عليه وقد اتيتك بعض الادله في المره الماضية والادله كثيرة ثم قال في البيت الذي يليه ولا تقل القران خلق قراته ولا تقل القران خلق قرأته هنا أيضا يعيد ما قد بيّنه في المرة الماضية أو في البيت الآخر لا تقل عند قراءتك للقرآن بأنه مخلوق وهذه فيها كلام يطول جدا لأن هناك فرق بين لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس مخلوق فلا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة وهناك أو هذه فيها رد أيضا الشيخ رحمه الله يرد أيضا على فرقة أخرى غير الواقفة وهم اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي بالقرآن مخلوق أو قراءتي للقرآن مخلوق هؤلاء اللفظية بدعة كثيرة ربما كثير يقع فيها ولا يدري يظن أن اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يفرق والمسألة فيها تفصيل ولكن هناك مسألة لابد فيها من بيان حتى لا نتشتت في هذه المسألة وهي أن لفظي بالقرآن ينقسم إلى قسمي لفظ من حيث حركة اللسان والشفتان ولفظ من حيث قروج الكلام فقط وهذا الكلام لفظا وحرفا فالأول مخلوق والثاني غير مخلوق ما الدديل على ذلك؟ بارك الله فيك. ما الدليل على ذلك الأمر الأول في حرقة اللسان والشفتان هما من أعضاء الجسد وكل فعل يفعله العبد فهو عمل وأفعال العبد مخلوقة نعم بارك الله فيكم وقد صنف البخاري رحمه الله مصنفا اسمه خلق أفعال العباد أثبت فيه بالأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة أن أفعال العباد مخلوقة إذن عندما أتكلم بالقرآن فكلامي بالقرآن من حيث تحرك اللسان والشفتان فهذا ماذا هذا مخلوق فأقول كلامي من حيث هذه هذا الوصف فهو مخلوق أما الأمر الآخر الذي لا يجوز لأحد أن يقول فيه مخلوق هو مخلوق هو اللفظ بمعناه في العام أي فروج؟ صوت صوت فيه لفظ ومعنى فهذا ليس مخلوق لأنه ليس فعلا لأنه ليس فعلا لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع كما بينت في اول كلامي لا بد من التفصيل لان قوله لفظي بالقران مخلوق يحتمل امرين احدهما مخلوق وهو حركة اللسان والآخر غير مخلوق وهو كلام الله وباطل أن يقال بإن كلامه سبحانه مخلوق فإذن عندما يخرج من فيه أو في كلام الله عز وجل فهل هذا يطلق عليه مخلوق أم غير مخلوق معي يا إخوة هل الصوت واضح؟ طيب أرد عندما أقول الكلام عندما يخرج من فيه هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ نعم لكن لابد من تفصيل لا يقال فقط مخلوق ونسكت لابد من التفصيل حتى لا نقع فيما وقع فيه اللفظية والجهمية وغير هؤلاء فأعيد مرة أخرى قولي نعم قولي بالقرآن من حيث حركة اللسان والشفتان فهو مخلوق أما قولي بالقرآن وهو كلام الله فهو غير مخلوق فهو غير مخلوق ورحبت يا إخوة فالإجابة بسيطة إذا سئلنا القرآن كلام الله غير مخلوق نقول له نعم إجابتك صحيحة أو كلامك صحيح لكن يحتاج إلى تفصيل أدق وهذا هو منهج أهل السنة حتى لا يقع فيه أحد فيضل فنقول كلامنا من حيث تحريك اللسان والشفتان فهو مخلوق وكلامنا من حيث قراءة القرآن فهو غير مخلوق لأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق وضحتي إخوة نعم بارك الله فيكم نعم إجابة صحيح طيب أعيد أخي الحبيب ويسرها أكثر طيب قلنا أثبتنا أولا أن كلام الله ماذا هل هو مخلوق أو غير مخلوق في أول الأمر الذي أثبتنا فيه نعم غير مخلوق فكلام الله الذي هو القرآن هذا يقال فيه غير مخلوق لأن كلام الله صفة من صفات الله وليست مخلوقة الآن وضحت المرحلة الأخرى هل ينسب للشخص إذا تكلم بالقرآن أن يقال كلامك بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق لابد أن نفصل هنا إذا جاءك شخص وأنت تقرأ القرآن فيقول لك أنت تتكلم بكلام مخلوق فهل ترد عليه وكيف ترد عليه تقول له أنت سألتني عن كلامي بالقرآن الذي يخرج مني مني هل هو مخلوق أو غير مخلوق فأقول الكلام أو قراءتي للقرآن من حيث تحريك الشفتان واللسان والوجه أو تعبيرات الوجه أو غير ذلك كل هذا يدخل في حركة الإنسان في فعل الإنسان وأفعال العباد مخلوقهم والله خلقكم وما تعملون فكل عمل تعمل به وكل فعل تقوم به سواء كان حركة أعضاء أو غير ذلك فهو مخلوق وضحت أخي أبو اسحاق فهذا بالنسبة إلى حركة اللسان والشفتان أما النقطة الأخرى إذا قلنا أنك تقرأ القرآن الآن فهذا القرآن الذي يخرج من ثمك هل يقال فيه ماذا مخلوق أم غير مخلوق القرآن الذي يخرج من ثمك الآن بإطلاقه هكذا لا ليس مخلوق أخي الحبيب نحن فصلنا أولا أنه من حيث حركة اللسان لابد من تقييد الحركة حتى نقول بأنه عمل والعمل مخلوق وضحت لكن قرآن القرآن أليس هو كلام الله عز وجل نعم الحركة هي المخلوقة لذلك يوصف بها الشخص بأنه إذا تكلم كلاما فهذا الكلام بالنسبة إلى حركات اللسان وغير ذلك فهذا يطلق عليه مخلوق بفعله وضحت لكن لما نقول أن القرآن القرآن عرفنا أولا أنه غير مخلوق فإذا إذا تكلم به العبد فالقرآن الخارج منه فهو غير مخلوق أيضا فلا بد من تفصيل ذلك لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال هنا فصل في المسألة ووضح توضيحا شافيا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أي تبع جهم بن الجهم بن صفوان من قال لفظي بالقرآن مخلوق لأنهم يقولون أو ينفون عن الله الكلام وتبعتهم الواقفة ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع من قال بدون تفصيل أنه غير مخلوق فهو مبتدع لأنه لابد من تفصيل لابد من تفصيل وضحت وأذكر كنت كنت قد شرحت من فترة من سنتين أو سنة أو ما أشبه ذلك مثل هذا القول واستشهدت بكلام أو بقصة أخرجها أو سردها ابن حجر رحمه الله في هدي الساري مقدمة فتح الباري لما ذهب البخاري رحمه الله إلى نيسابور أول ما نزل وكان هناك الذهلي شيخ مسلم و هذا الإمام لما نزل البخاري رحمه الله نيسابور قال بأن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق بدون تفصيل هكذا لفظي بالقرآن مخلوق والبخاري رحمه الله تكلم بهذا بهذه المسألة من حيث تحريك الأعضاء فقال اللفظ من تحريك الأعضاء فهو مخلوق أما من حيث نسبة الكلام لله عز وجل فهو غير مخلوق لذلك صنف خلق أفعال العباد ليثبت هذا الأمر وقال قولته المشهورة من قال علي لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فلابد بارك الله فيكم من تفصيل في هذه المسألة لأنها مسألة وقع فيها الكثير وكانوا أئمة ووقعوا فيها بسبب عدم التفريق وعدم التفصيل في هذه المسائل التي اتفق عليها الأئمة رحمهم الله عز وجل فالأمر يسير على من يسره الله عليه ثم قال ولتقل القرآن خلق قرأته لا تنسي بالقراءة للقرآن بأنها مخلوقة فإن كلام الله باللفظ يوضح لأنه كلام الله فلا يوصف بالخلق فلا يوصف بالخلق وهذا معنى قول أهل السنة القرآن كلام الله الفاظه ومعانيه ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ واللفظ به يوضح المعنى ويبين المراد ويجل المقصود وضحت يا إخوة مسألة مهمة يعني الأمر ربما لو كان هناك متسع من الوقت لا استفضنا فيه أكثر وأكثر لكن هذه الأصول التي إذا عرفناها عن هذه الصفة إذا استشكل علينا شيء آخر لا نضل فيه إن شاء الله عز وجل فقال الإمام رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأثقياء وأفصحوا ولتقوا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم ولا ولتقوا للقرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضحوا فكلام الله عز وجل لفظا وحرفا ومعنا وليس مخلوقا وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة نصد الله أن يرزقنا هذه العقيدة الصافية الصحيحة وأن يثبتنا على الحق وعلى طريق المستقيم وأن من الهلاك ومن الضلال ومن التفرق في الدين أمين سأجعل ان شاء الله تعالى الأبيات القادمة من البيت السادس وفيه إثبات رؤية الله عز وجل التي يعني جاحدها الكثير وانكرها الكثير فالشيخ رحمه الله جاء أيضا بإثباته هذه الرؤية رؤية المؤمنين أو رؤية, رؤية المؤمنون ربهم في الجنة يسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم آمين طيب بارك الله فيكم واكتفي إن شاء الله تعالى بهذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم